قل انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما انما من عذاب ربك لا يقول النّيا ويلنا إنّا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط لأوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق 119. أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين 111. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين